قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا امسكتم اذا امسكتم اذا امسكتم خشية الانفاق وكان الان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 فأغرقناه، فأغرقناه، ومن معه جميعاً، وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض.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 فيرا وقرانا فارقدناه ليتقراه علن الناس على مكث ليتقراه علنا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 أَوَ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى